بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال شيخ الإسلام في كتابه العقيدة الواسطية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اختتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقوله فسوف يأتي الله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه وقوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمه وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله لا بك بانهم اتبعوا ما اصخط الله وكره رضوانه وقوله فلما اتفوا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ضلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك وقوله كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزد الملائكة تنزيلا. سلام الرحمن الرحيم. الحمد للهيرض العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ الإسلام رحمه الله يكتب الآيات الدالة على صفاته دالة على صفات الغل سبحانه وتعالى ومعلوم أن الصفات منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية وقوله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية بريء على صفة المشيئة والمشيئة صفة من صفات الله الذاتية. وقوله ولو جاء الله ما تترد. ولكن الله يفعل ما ولي فضمنت هذه الآية صفتان من الصفات البياتية التي هي صفة المجيئة في قوله ولي جاء الله من كتب والثانية صفة الإرادة في قوله ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحبت لكم دعينة الأنعام إلا ما يترى عليكم غير محب الصيد وأنتم حرم إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُلِكُمْ يحسن أن كل واحد منكم يجعل تحت الكلمة التي يُستشفى بها وثيقة الآية من عجلها يجعل تحتها خط حتى ان الله يحكم ما يريد هذا دليل على اراده الله سبحانه وتعالى وقوله انه فما يريد الله يشرح صدره بالإسلام الاسلام فما يريد لذعل صدره ضيقا حرجا فأنما يصح بالجمال الإرادة هنا لهذه الآية يكرت مرتين فمن يريد الله أن يبيه يشرح صدره للإسلام يجعل صدره منشرحا محبا للإسلام راغبا فيه فرحا به ومن يلد أي ظلة والعياء بالله يجعل صدره ضيقا حرجا وهنا الفرادة ذكرت مرتين وفيه إثبات بالآية إثبات الفضلال من الله عز وجل ولكننا نؤمن بأن الله عز وجل لا يعذب أحد إلا بالحق، ولا يظلم ربك أحدا، فمن أظلمه الله، فإنما أظلمه بشبه إعرابه وبشبه أعماله وبشبه سبيانه. شرع الله عز وجل، وقوله وأحسن إن الله يحب المحسن. بهذه الآية صفة المحبة لله يلوا على. والله الله عز وجل يحب ولكن كيف يحب هذا لا ينبغي أن نقوله لأن محبة الإنسان شيء ومحبة الله شيء آخر فنحن نثبت له صفة المحبة وهكذا كل الصفات الجلاهية نثبتها ولكن لا نثبت كيفيتها بأننا لا نعلم كيفيتها نقول محبة تليق بجلاله قوله وأحسن إن الله يحب المحسنين الإحسان هنا يطر على شيء أيه إحسان العمل بمعنى إتقانه والإحسان بمعنى فعل المعروف إسداء المعروف إلى الغير فهذا مما يحبه الله من العرب كذلك قوله وأجزئ إن الله يحب المقصدين هل المحبة هل المحبة صفة ذاتية أو جعلية önü yapur Şimdi çok güzel Ben hopluk Dolu velem meshta kamu ve meshta kamu lakum taspati mulahu إن الله يحب المستقيم إن الله يحب التوابين ويحب المستحقين هذه كلها أدلة على إثبات المحبة لله عز وجل. والحين كنتم تحبون الله وتتبعوني. يحبذهم الله، وهذا أيضاً من الصفات من الأدلة على صفّة المحبة. وقوله: وسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحب. وقوله. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُكَاتِرُونَ فِي سَبِيرِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَقْصِرٌ وقوله وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُونَ الودو تعني من صفاة الله عز وجل التودد إلى عباده والتحبب إليه بإستائي بإذال النعم العظيمة عليهم التي لا تحصى وإن تعدون الله لا تحصى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم هنا عندنا صفة الرحمن واسم الرحمن واسم الرحيم مشتقان من صفة الرحمن فالرحمن يجمل الدنيا والآخرة والرحيم خاص بالآخرة برحمة المؤمنين وكان بذوهم رحمة والرحمة صفة من الصفات التي وقوله وهو الغفور الرحيم هنا صفة المغفرة اسم الغفور مشتق منها وصفة الرحمة اسم الرحيم مشتق منها قوله والله خير حافظا وهو أرحم رحيم أرحم رحيم صفة مبالعة وإن الناس عندهم رحمة ولكن رحمة الله عز وجل فلهذا قال قال يعطوب عليه السلام لبنيه فالله خير حافظ وهو أرحم الوحيد بما له المتصفين بالرحمة لهم نوح منها ولكن رحمة الله عز وجل التي هي من صفة من صفة التي هي صفة الله هذه أعظم رحمته أعظم من كل راحم بدأ في الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم العباد حتى إن الجافة لا ترفع حافرة عولدها رحمة بك وأبقى تسعة وتسعين أبقى تسعة وتسعين رحمة نرحم بها المؤمنين يوم الثيابة اللهم ادعنا منهم ترحمهم يا رب العالمين قلنا أن الرحمة أن الرحمة صفات ذاتية، وكذلك المحبة والبغض والشخض والرضا، هذه كلها صفات ذاتية، ولكنها حين تتعدى للغير تكون صفة فعلية. لا تعدت للغير إن الله يحب التوابين ويحب المسطحرين إذا تعدت للغير فهي بتعديها للغير تكون فعلي غير وهو أرحم الراحمين وقوله رضي الله عنه وربعا هذه أيضا صفة المضاء والمضاء صفة لا تين وإذا من تكون فعلية بتعبية وقوله وما يكسب مؤمنا متعمدا تججاؤه جهنم خالدا فيها وضع الله عليه ولعن هنا صفة يتكول صفة الرضا وفي هذه الآية صفة الغضب وهما صفتان متضادتان نعم قال وقوله لذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكره رضان هنا صفة تاني متواضعة اتبع ما اشخت الله أي ما اتبع شخص وكره الريضان كره الأفعال التي توجب الريضان سبحانه وتعالى كالشخص صفة ولل الله قوله ولما آشفونا انتكمنا منه هذه الآية آشفونا أغضبونا فسرت لأنها من صفق الغضب وكله ولكن كره الله بعاثا كره أنكره أيضا صفة من صفات الجلال والإكرام فهو يحب ويترى ويغلب ويرضى ويسخط وما عشبه ذلك من الصفات كما سبق أن بينا قوله كبر مكتن الممت هو الزم والله سبحانه وتعالى ينكث على الأفعال على أفعال المعاصي والأفعال الجريحة ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معنى إذا خرج الرجلان يضربان الخائر فلا يتحدثان فإن الله يمتس على ذلك أوله أن يمضون إلا أن يأتيهم الله في صفة الاتيان وهي صفة فعلية الاتيان والمجيء من صفة أفعال إلا أن يأتيهم الله في من الغمام والملائكة وظني الأمام يعني يوم القيام قوله هو لينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي يا رب أو يأتي بعض آيات رب فالإيتيان هنا أزبته الله بنفسه. ومن قال يا أتي أمر قد أخطأ أخطأ فاهية العشائرية يتأورون هذه الصفات بلا واجب فإن أتوا على صفة المحبة قالوا يكرم حبنا يعني معنى يحبهم يكرمون بحاشيا من أي صفة المحبة كذلك يستقلدون هذه الصفات فيفسرونها بلا لازمها. هذه طريقة الأشعالية المتأولة ومذهبهم مستقى من مذهب الكهمية والمعتزلة الذين لا يثبتون صفات الله عز وجل ولهذا فإنه يقال عنهم بأنهم أفراخ الجهنين أي الأشاعرة يسميهم آنة سنة أفراخ الجهنين كلا إذا لكت الأرض ذكا لكا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا وَالْمَلَكُ صَفًّا قوله وجاء ربك في إذراك المجيء لله سبحانه وتعالى وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا أي حال كون الملائكة قوله ويوم تشرق السماء بالغمام ونزيل الملائكة سامي لا ما عسى الله إليك قال ويبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال كل شيء حالك إلا وجهه, وجهه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء وقال وَقَدْ ثَبَتَ وَاسْتَرِحْ رُوحِي رَبِّ كَفَى إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَقَالَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَقَالَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عيني وَقَالَ قد سمع الله قولا التي تجازدك في زوجها وتشتكي إلى الله الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قال لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال أم يقولون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقو وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عبوا قديرا وقوله وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس أبي عزتك لا أغو ينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام وقوله فأعبدوه وأصطد لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كبر أحد وقوله فلا تجعلوا لله أنداً وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يستخذ من دون الله أنداز يحبونهم كحب الله ويبقى وجه ربي كل جلال كل شيء هادئ، إلا وجه. الوجه سبتم من صفات الله الثلاثية، ولكن ما الأشاعرة يقولون يفسرون الوجه بالذات ويقولون في قوله ويبقى وجو ربك بالجلال والإكرام أي يبقى ذاته كل شيء هذلك إلا وجه يتأولون وهذا أمر لا يجوز فللواج إذ لا تصفت الوجه لله عز وجل وقد ورد في آيات وأحاديث هذه الآيات الحديث الصحيح إن الله ينصب وجهه للمصلين إذن شو الموضوع؟ الوعد وصيته. لما أن صفة الوجه صفة ذاتية هكذا كذلك قوله ما منعك أن تسجد بما خلقت بيدي صفة اليدين صفة ذاتية أيضا Yibsut yedه بالليل ليتوب مصيف النهار وyibsut yedه بالنهار ليتوب مصيف الليل الشيخ أراد أن يأتي من على هذه الستان. قوله وقالت اليهود يد الله مخلوق يخلي عليهم الله ولد الدين بل هو دينه قال الذي أداره مزوجة كيف يجاه ملة لله عز وجل يدين قوله بل يداه مبسوطتان ومعنى كونهما مبسوطتان أن الله ينهد كما جاء في الحديث قد الله من آمن لا يقيبها نفقة الليل والنهار فرأيتم ما أنفقة منذ خلق السمارات والأرض إذن الله سبحانه وتعالى وقف نفسه بهذه الأوصاف، فنحن نثبتها كبعن الجلال بما أثبته بنفسه، وقوله: "قصد لحكم ردي"، فإنك بأعيننا. قلوه فإنك بأعيننا هذا هو محل الشاعر وحملناه على ذات أدواح والسد تبني بأعيننا لجاء من كانك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يا لا اثبات العين والعينان والاعين لله سبحانه وتعالى واقوموا فشيء الله قولا الذي تجادل هذه ايه اثبات السمعه فيما تصفت السمى من الله جل وعلا وهي صفاة ذاتية مع الله. عائشة رضي الله عنها: سبحان من زمي عصا سبحان من وسع سبحه الأفراط. فقد كانت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية البيت وإنه لا يخفى علي بعض كلامها فأنزل الله عز وجل أن سمع الله كولا التي تجادلك لزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع البحارتنا إن الله سميع بصير أثبتني بنفسه السمع والنصر لكن وإن التفقة السمع مع السمع في الاسم إلا أنه اختلف عنه في الحقيقة وإن اخت البصر مع البصر في الإثم إلا أنه اختلف عنه في الحقيقة. سمع الله وسع جميع الأصوات. أما سمع ابن آدم، أما سمع ابن آدم فهو ضعيف محدود. لو أن عشرة وضوا عليك وتكلم. أظهر أنك كلام أحد منه أليس كذلك لكن الله سبحانه وتعالى يسمع كلام السائلين ويسمع الكلام كله لا يخفى عليه منه شيء لا يحجب سمعه ولا يخفيه عنه بعد وهكذا نقول بالبصر بصر الله نافذ يرى كل شيء ويعلم. قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء على يملع الله اليهود دائما أنهم يسيئون إلى ربهم سبحانه وتعالى وينسبون النقائص إليه يلا وعلا هذا رجل من اليهودي قال له فنحاص اليهودي وقال له فنحاص لما أنزل الله عز وجل قوله وأقرب الله كربا حسنا قال إن الله يستغريكم فأقربوه قال إن الله فقير ونحن أغنياء فهو يطلب منا الكرم لا بالله <تصفيق> والله سبحانه وتعالى إذا طلب من عباده الكرب فإنه لا يطلبه منهم لحاجته إليه وكل ما في أيديهم فهو لجكم منه سبحانه وتعالى والذي أعطاهن فيها وإنما هو في أيديهم عارية ولكن اليهود عليهم لعائم الله يعملون عن هذه الحقائق وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سره من أجهر بلى ورسلنا لديهم يكتبون من هو؟ حياك الله يا سيد. الحمد لله. الحمد لله. الله بالله الرحمن. الحمد لله. الله بالله الرحمن. إذاك الله إذا صيام. أنا الآن مشغول. أنا الآن مشغول عندي لف. إذاك الله صيام. أذابك الله. دائما الله يحفظك. هذا فيه زعم أن الله يسمع الجهر ولا يسمع الإخبار أقوله إنني معكما أسمع وعراء أي موسى وعرون قال لهما ربهما إنني معكما أسمع وعراء ففيه إثبات السمجد وارغوية لله عز وجل وهما صفتان باتيتان وقوله ألم يعلم بأن الله يرى به توعد بأبي جال حين توحد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وهو يراه سيفعل به ما يفعله وقبله الذي يراك حين تقوم بذبات رؤية بالله تعالى وتقلبك في الساجدين